غريب جارة اسميلي أدور من يواسيلي غريب جارة اسميلي أدور من يواسيلي وصبر قلبي بالدموع الجريا أنا فرد من الناس التضا حزني كطير لم يعد غير الشجال حني يا حباي الذين اختارهم جفني كحلم بعد حلم غادروا عني شباب والمآسي ضعفتني وما عاد شبابا ضري المحني لكني ظل قلبي أوك شد صبرا كل ما رجع يذكر اشد حاسره يوم اللي حدر فرق الزهراء وتمنى مع الك المتخذ عمره يحفر جبورها والحزين جبرا جروح يراوي العالم بأسرة على وجوف على وجوف على جبر الزجية ينسين الجراحات اللي بيني شساوي جرح يم جرح عساني ما عشيت فرحة وصبر قلبي بدموع الجريا أنا المحنة الدنيا علي أنا الغير الله ما حد باقي للي أنا المحنة الدنيا علي ana alghayr ma ma had Ennärun walii ila القelb والجسم كأن الداء في الشريان لا دم فلا يوما وإلا خلته يومي لثقل الآه في لحمي وفي عظمي شحوب الوجه يعود أعيش الجرح من هم إلى همي واللي يهوين شدة علامي جرح الحسن خلي جدامي، جرح ابن خومي Madmar Elhamin, Zenilaribadi, Ugalbani Dami, Eidä Kurval Saiyat, Oli Dava, Orhumilmarat, يصبرني الحسن عز البريه ودن خيه مريض الغضريا عليهم ذايب بلفه عساني والله ما أشفى وصبر قلبي بدموع الجريا تتدي alma, عليا انا أزني أدور من يواسيني وصبر قلبي بدموع الجريان يموت الصبر عند الضيق ولا وكم رزق به يبعد عن صبري راحي باضطرابي علتي فقري. وياعي وحشتي والنار في صدري بمن أسترجع ما في عمري صديقا غير طول الحزن لا أدري كل يبقى ليا وكل يتعذب ما يبقى ليا الا صبر زينا ما حد مثلها بدني تتغرب اذكر صبورها والله واتعجب رفعت أخوها مقطعي متغر صاح تخذي القرباني لك يا رب أحبتها أحبتها بدماها على الوطية ويتاهماها بدميعها على المطية صبر زينبي يحيرني قديرنا يغايروني وصبر قلبي بدموع الجاريا أنا الماحنة الدنيا عليا أنا, أنا الغير الله, الله ما أحد ماقيالي أنا الماحنة الدنيا عليا Haribu jarrat sinini, a door minni vasini. Haribu sinini, a minni vasini. Osapuolten ystävyyttä muodostamalla. Ymmärrän, että Samaati, wa qalbi saj dun fawqa al jirahati. Munajillaha ya Rabbi al-samaati, agthni minhumu mi wa ذكري حسين الطلاب رب يرضى عليه ويقبل الغربة يا ربي تارك أهلي والصحبة كل الخلق ودموعي من صبق قدري الموحي بلو قطعيد قلبا ما يبتعد عن شوقه حبا إليه حق عطاياك السنية إذا يرضيك ريدانا المليا ذبحني صوت أبو الإمه وريد القل أجل ياما وصبر قلبي بدمع الجريان أنا ما الدنيا علي أنا ما الدنيا أنا علي, الله علي الله عليها Häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, من häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä,